ذ ا ت الصدور أ ل م ي أ ت ك م نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أ م ر ه م ولهم عذاب أ ل ي م ذلك ب أ ن ه كانت ت أ ت ي ه م رسلهم بالبينات فقالوا أ بشر يهدوننا فقالوا أ بشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أ ن لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن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 والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن ََ يؤمن ُِ يهد قلبه والله بكل شيء عليم و ا ط ي ع ا ل ل ه و ا ط ي ع ا ل ر س و ل ف إ ن توليتم ف إ ن م ا على رسولنا البلاغ المبين الله لا إ ل ه إ ل ا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم, إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم و َ إ ِ ن ْ تعفوا َُْ وتصفحوا ََُْ وتغفروا ُِْ ف ِ ن َّ الله ََّ غفور ٌَُ رحيم ٌَِ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ م ْ و َ ا ل ُ ك ُ م ْ واولادكم َ أ َُُْ ف ِ ت ْ ن َ ة ٌ والله ََُّ عنده َُِْ أ َ ج ْ ر ٌ عظيم ٌَِ